إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدَعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَ نَثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا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 يرهم يوم الاسفه اذ القلوب لد الحناجر كاضمين كاضمين مال الظالمين من حميل ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور